على الحدود الجنوبية إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على الجبهات الأمامية في لعبة متاردة محفوفة بالمخاطر من الكاربي إلى كولومبيا تكافح نخبة الشرطة منظمات تجارة المخدرات التي تدر مليارات الدولارات لم نرى مركبات كهذه على الإطلاق وذلك لإيقاف شحنات الكوكايين قبل وصولها إلى الشواطئ الأمريكية ثم تكمن هائل من الكوكايين هنا ثم تفيض من الممنوعات أتسمعوني؟ يواجهون عدوا شرسا واسع الحيلة يس. لقد ابتلع مئة كابسولة يقدر وزنها بكيلوغرام حيث المليارات على المحك عجبا ثم أموال طائلة هنا انطلق تفقد الأوضاع روايدا روايدا يا إلهي تعالوا إلى منطقة الخطر في حرب يألفها الجميع ها هو ذا؟ وقلة فقط شاهدوها لست تقول الحقيقة هذا هو إنه يحمل طفلا يا للهول يطارد فريق صغير من وحدة مكافحة المخدرات القاربة السريع يتكون من رجال شرطة بارعين مزودين بأجهزة تنصت لا يعتمدون إلا على عزيمتهم وفريق متفان من الضباط الدومينيكيين المحليين من أجل إنجاز المهمة العملاء الخاصون توني كوجاك ومات لا يمكننا الافصح عن اسمائهم الحقيقية لمخاوف امنية متعلقة بمكافحة المخدرات لكن ما يمكننا الافصح عنه هو انهم على مشارف اضخم عملية اعتقال في مسيرتهم المهنية ثم تقارب سريع اخر في طريقه اليهم نعم لقد فهمت حسنا لقد بشرنا هذا التحقيق من خلال مصادر مختلفة أدت بنا إلى مجموعة من الناس ينقلون البضاعة باستعمال القوارب بدأت القضية عندما تم تعقب القارب السريع قبالة السواحل هنا قبل بضعة أشهر أتوا على متن القارب ذهب رجالنا إلى هناك وصادروا 616 كيلوغراما وتم اعتقال شخصين آنذاك ولا يزال الآخرون طلقا لكنهم خططوا للعملية ذاتها مع الوجهة المقصودة لإصال المخدرات إلى بورتريكو ونأمل إحباط العملية في وقت قريب لكن المحيط هنا واسع جدا ومع عدم توفر قوارب خاصة بهم ومروحية محلية واحدة لمساعدتهم على المطاردة سيكون إيجاد القارب السريع القادم شبه مستحيل لحسن الحظ يفتش رجال مكافحة المخدرات والشرطة المحلية هذه المياه وحدهم هنا قام دائرة حماية الحدود والجمارك P3 بتعقب قارب سريع يحمل أكثر من طن من الكوكايين. أجل أراه حتماً أربع محركات بد أن القارب محمل من البضاعة. هذه المرة حالف الطيارين الحظ فقد نجحوا في استدعاء قارب شرطة محلي وها قد بدأت المطاردة إن قاربنا يصلط ضوءاً قوياً متقطعاً على قارب الأشرار اتفقنا؟ حسناً وسرعان ما بدأ قارب الأشرار بإلقاء الحزم في الماء يبدو أنه سيلقي بمزيد من الأشياء هنا أجل أجل إني أراه أعتقد أنه سيسكبك بسرعة لقد بدأ ركاب القارب بالقفز في ماء عندما اقتربت الشرطة كثيرا بدأ طاقم القارب السريع المنطلق بسرعة عالية بالقفز في المياه ومع عدم وجود من يقوده خرج القارب السريع المحمل بالمخدرات عن السيطرة وارتطم بقرية ساحلية يبدو أنه سيصطدم يا إلهي خرج القرويون لرؤية أين ارتطم القارب. لقد دمر بعض أشياء في طريقه. وبعد ثوان أسرع القرويون إلى القارب لنهب الكوكايين المتبقي. أما على الشاطئ فوصل طاقم القارب السريع إلى اليابسة وهرعوا من أجل الاختباء. رأى قارب الشرطة بالجوار وبدأت الشرطة بمطاردتهم. حسنا. لتتأهب الوحدة الأولى إنه يتحدث مع القارب الآخر لطلب حضور قارب آخر لا يهم لا توجد إلا سفينة شرطة واحدة ولا نعرف ما الذي تبقى في قاربهم إن مجرد اقتراب الشرطة من الأشرار هنا يجعل من هذا حدثا نادرا. قد نمسك بواحد إن قاموا بإطلاق خمسة قوارب سريعة كل واحد محمل بطن من المخدرات لكن تمكنت أربعة من الدخول أدخلت أربعة أطنان من المخدرات إلى جمهورية الدومينيكان. هذا أحد القوارب التي لم تتمكن من الفرار هذا جميل اليوم يريد ضابط إدارة مكافحة المخدرات كوجك وتوني تعلم المزيد عنه وكيفية تنفيذ الأشرار مخططاتهم طعام ومعلبات وما إلى ذلك كانوا متأهبين للرحلة طويلة جدا إن القارب السريع محمل ببراميل وقود فارغة فإلى جانب الكوكايين إنها أهم حمولة للقارب يستهلك القارب حوالي 2500 لتر للانتقال من كولومبيا إلى سواحل هذه البلاد إنه قارب صغير نسبيا وحمولته الرئيسة هي المخدرات والوقود كي يتمكنوا من الوصول إلى جمهورية الدومينيكان أو المياه الدولية التابعة لها ثلاثة محركات ضخمة إنها جديدة جديدة طول القارب 14 متراً ويسير بقوة ثلاثة محركات خارجية تصل قوتها الكلية إلى 750 حصاناً بكامل قوته ويسير بسرعة 145 كم في الساعة هذه مصفات المياه؟ ثم تواحد إضافي في المقدمة حسناً انظرا إلى حالة القارب أرى أنه خرج في رحلة سابقة بالنظر إلى حالته هذه لا أعتقد أنه قارب جديد بل سبق وخرج في عدة رحلات لا يوجد لدى إدارة مكافحة المخدرات سوى قليل من العملاء في جمهورية الدومينيكان والموارد المحلية شحيحة لذا لن يكون من السهل الإمساك بالقارب السريع القادم رؤسائي يعرفون أنني أعمل بجد إن أرادوا أن أعمل على مدار الساعة فسأفعل الأمر أشبه بلعب البيسبول إن هؤلاء المال لضرب الكراف، فنحن نتقاض المال للإمساك بهؤلاء الأشرار مرحبا بالنسبة إلى إدارة مكافحة المخدرات إن رؤية الأشرار أثناء عملهم أمر نادر لكن في مركز القيادة في الدومينيكان يستطيعون التنصت عليهم يبدو أن هناك رجلاً أرسل بعض البضاعة شمالاً لقد علق الرجل واستدار ماذا نفعل الآن؟ يعمل في هذا المكان موظف إدارة مكافحة المخدرات على مدار الساعة وأعضاء موثوقون من وحدة التحقيقات الحساسة التابعة للشرطة الوطنية الدومينيكية الأداة الرئيسة هنا هي التنصت. من بين كل المكالمات التي تم التنصت عليها اليوم استرع انتباه الجميع حديث مرتبط بالقارب السريع المرتقب <تصفيق> إذن لدينا هذا الرجل وهو بحاجة إلى شراء محركين وهو يتصل بهذا الرجل هنا كي يقوم بتوفيرهما له. محركان أخران من أجل القارب من أجل القارب السريع كي يغادر يستغرق الأمر يومين وحسب إنهم بانتظار المحركات وعندما يشترونها فسيكون القارب جاهزا للانطلاق التنصت على المكالمات يوفر لهم معلومات خطيرة لا يزال قائد القارب السريع في قرطاجنا في كولومبيا لكن سيقوم عما قريب بتحميل القارب بشحنة الكوكايين وسيمضي في طريقه ما علينا إلا انتظار قيام مدمني المخدرات بإجراء مكالمات هاتفية وفي العادة لا يساقضون قبل منتصف النهار الساعة الواحدة لأنهم يسرون طوال الليل خاصة نمسية الإجازة لذا لابد أنهم تسكعوا ليلة أمس وأفرطوا بتعاطي الممنوعات سنرى ما سيحدث آمل أن نحصل على شيء مفيد في جمهورية دومينيكان ضابطة إدارة مكافحة المخدرات توني وكوجك بانتظار قارب سريع محمل بحوالي طن من الكوكايين. القوارب السريعة لا تحمل المخدرات وحسب، بل إن غسيل الأموال تجارة مرافقة لذلك وهؤلاء الذين ينجحون في الوصول إلى الشمال عادة ما يعودون محملين بأكوام هائلة من العملة الخضراء ولهذا تشكل أموال المخدرات أحد أهداف إدارة مكافحة المخدرات الرئيسة هنا مما عرفته سيقومون بتسليم المال في الساعة الثامنة مساءً سأرسل إليك معلومات تحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي لا مشكلة عودة إلى غرفة التنصت عرفوا من خلال مكالمة بأمر عملية غسيل أموال جارية في مكان قريب إن كانت المعلومات صحيحة فقد تكون هذه التجارة تغسل حوالي خمسة ملايين دولار من أموال الكوكايين بشكل شا... خرج خرجمات عميل إدارة مكافحة المخدرات الخاص إلى شوارع سانتومينغو لمراقبة موقع المشتبه فيه لقد تعرفنا إلى شركتين في هذا المكان المكان الذي يستلمون فيه شحنات المالية ومن ثم يقومون بغسيل تلك الأموال في وقت لاحق إنها نفس الشركة إنما لديها فرعان هنا في المدينة من الخارج يبدو الفرعان كمتجري ملابس عاديين المرأة التي نحقق بأمرها تمتلك بضع شركات توزيع ملابس في جمهورية دومنيكان إنها رئيسة منظمة غسيل الأموال هذه نرى أشخاص يدخلون المتاجر ويخرجون منها يحملون الصرديق لا يمكن لمرء التنبؤ بما قد يصادفه عند دخوله تلك الأماكن التجار لا يسمحون أبدا بركود المال لمدة طويلة لذا عليهم القيام بغارة قبل أن يقوم غاسل الأموال بإخراج المال من المكان في غضون ساعة كانت وحدة مات التكتيكية على أهبات الاستعداد ومع وجود هدفين لمداهمتهما طلب من توني قيادة الفريق الآخر ستكون هذه أول مداهمة لذلك الموقع لقد عملنا معا كثيرا في الماضي وأعتقد أننا منسجمون بالعمل بشكل جيد نحن نكمل بعضنا البعض إن مصدر قوة إدارة مكافحة المخدرات في هذه المداهمة هو نخبة رجال شرطة قسم العمليات الاستخباراتية الخطة هي مداهمة كلا الفرعين في نفس الوقت كي لا يتمكن أحد من المتجرين من تحذير المتجر الآخر نعرف أنها لن تبقي المال بحوزتها لوقت طويل لذا فالأمر متعلق بالتوقيت لكن من الأرجح أن نضع أيدينا على بضع مئات الآلاف أقوم بإطلاع الرجال على تفاصيل المهمة وأعمل على تقسيمهم إلى فريقين وسنغادر بعد قليل فلنبدأ هيا بنا سأرتدي قبعتي لا نقتلك اطمئن إن الموقع صحيح أترى ذاك الرجل بالقميص الأخضر في الطابق الثاني؟ سنوقف السيارة على بعد مبنى سننتظر وصول الفريق الثاني إلى الفرع الآخر واستعداده للمهمة حسنا سننفذ التفتيش الآن أحدثك لاحقا سنداهم المكان بينما يدخل فريق توني الموقع الرئيس يكتشف فريق مات مصنع حياكة كاملا مخبأ وراء واجهة المتجر هذا أشبه بمصنع استغلالي. إنهم يصنعون الملابس هنا حجم المكان الهائل يزيد من صعوبة مهمة مات ألا وهي إيجاد الأموال القذرة لدينا مستودع كبير وأطنان من الصناديق ولم نبدأ بفتحها لتفتيشها بعد ما رأيك؟ سنحتاج إلى المزيد من الأشخاص لمساعدتنا أولا أغلقوا المتجر وصادروا كل الهواتف الخلوية كي لا يرسل العاملون رسائل تحضيرية للتجار الذين قد يكونون يلجؤون إلى هذا المكان لغسل أموالهم سنجمع كل الهواتف الخاصة بالعملين هنا ومن ثم سنبدأ التفتيش ببطء ستكون هذه نهاية القضية إن لم نجد دليلا هنا سيغير هؤلاء الناس أرقامهم ولن يعودوا للجوء إلى هذا المكان لغسل الأموال من خلاله بعد دقائق وجدوا حقيبة مشابهة لتلك التي يدخلونها ويخرجونها من المتجر كانت الحقيبة فارغة وأعتقد أنها كانت تحتوي على كثير من المال لكن سبق وتم توزيعه على بعد 16 كيلومترا يقوم فريق توني بتفتيش المتجر الرئيس وهو أيضا كان خاوي الوفاض كنت أشعر بالحماسة ولم أشع أن أصاب بخيبة أمل كنت آمل إيجاد شيء ما في المتجر سواء كانت الأوراق النقدية من فئات المئات أو الخمسينات يمكن أن يتسع كيس تسوق صغير نسبيا لمليوني دولار لو كان موجودا هنا بالفعل فلن يكون من السهل إيجاد أموال المخدرات في هذه الفوضى العارمة حتى الآن يشير البحث إلى أن التجار سبق ونقلوا المال إلى موقع آخر أحيانا تهزم الأشرار وأحيانا يهزمونك آمل هذه المرة نكون المهزمين بعد مضي دقائق عودة إلى المصنع توصل فريق مات إلى أول دليل دامغ إنها رزمة من الأموال إنها أوراق نقدية المقصوصة الأرجح أن الحزمة كانت ملصقة ببعضها بشريط لاصق، ولإهمالهم قاموا بقصها بالمشرط عند إزالة الشريط وقاموا بقص بعض الأوراق النقدية أثناء ذلك إن وجود هذه الأوراق النقدية في متجر كهذا ليس بالأمر العادي بعد ذلك في الموقع الذي قصده توني وجدوا ما كانوا يبحثون عنه يا للهول لقد وجدنا بعض المال هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة الحقيبة ليست ممتلئة لكن يبدو حتما أنها تحتوي على آلاف من الدولارات كم المبلغ؟ يبدو لي أنه حوالي ثلاثة وثلاثين حقا حسنا إنه مبلغ جيد أعتقد أن صاحبة الشركة التي داهمناها قد وصلت كانت في المتجر في أسفل الشارع سنتحدث إليها ونسألها ما إذا كانت هناك أي أموال بحوزتها؟ هناك أي أموال أخرى؟ إلى جانب هذا المبلغ؟ لا يوجد المزيد من المال ليس على حد علمي متأكدة؟ متأكدا من عدم وجود المزيد من المال؟ يمكن أن نتأكد سنفعل ذلك لكن أجل. نريد أن نسألك عن ذلك أولا لحظة واحدة أريد أن أرى ما لديك أخرجي ما لديك من المال أينما كان إنها تراوغ فقد قالت إن المبلغ هو كل ما تملك ومن ثم قالت إنها تتذكر وجود المزيد وأخرجت لزمن من الأوراق النقدية من أدراج متنوعة أتوقع وجود المزيد من المال لأنها متوترة وغير صريحة معنا كما يجب إنها مصرة على الاتصال بزعيمها في فنزويلا لكن لا نسمح لها باستعمال الهاتف الآن حتى الآن لا يزال يتحتم على فريق مات إيجاد المبلغ الضخم الذي توقع العثور عليه لكن في المتجر الرئيس اكتشف توني وزملاؤه اكتشافا آخر مهما وجدنا صندوقا آخر يحتوي على مزيد من المال هل ترى طريقة إرساله في هذه الصناديق هنا؟ يا للهول ثم وجدنا صندوقا آخر فيه حوالي 100 ألف دولار ربما أكثر أكثر من 100 ألف دولار هذا اكتشاف جيد فلا يوجد مجر ملابس كهذا بوسعه كسب ما يتجاوز 100 ألف دولار إنه مكان غسيل أموال دون شك يمكنكم رؤية كيف أن هذا المال قد تم شحنه إلى هنا وجدت صندوقا آخر؟ أجل على ما يبدو حوالي أربعين ألف دولار في صندوق آخر ثلاثة صناديق وأربعون ألف دولار وربما مئة ألف في صندوق آخر تتعدى المئة ألف دولار يبدو أنها أربعون ألف دولار بعملة البيزو حسناً وجدنا صندوقاً من المال في مكتبها إنها تخفي بعض المال في الأدراج على شكل حزم أعتقد أن المبلغ هو حوالي أربعين ألف دولار تم اعتقال صاحبة المتجر البالغة 41 عاماً وهي أم لطفلين اعتقلنا مديرة المتجر سيتم فتح ملف لها والتقاط صورتها وأخذ بصماتها وستمثل أم القاضي خلال يومين بتهمة غسيل الأموال لا أشعر بالأسى أو الشفقة عليهم فهم يعرفون أنهم يغسرون الأموال ويعرفون أنها عائدات بيع المخدرات إن تمت إدانتها بالجريمة ستواجه عقوبة عشر سنوات في السجن في الدومينيكان سننهي العمل هنا لن يستغرق هذا وقتا طويلا كانت مدهمة ناجحة لكن أموال المخدرات التي ضبطت ليست إلا جزءا من المعادلة كما أن المتجر يشكل كنزا من المعلومات جمعنا الكثير من الوثائق المالية هنا علينا تفقد صندوق كبير مليء بها سنقوم بتفتيشه ونقوم بتنزيل بعض المكالمات الهاتفية وتفحص الأرقام نحمل الأدلة الآن والسجينة برفقتنا سنعود إلى المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات لدراسة بعض الأدلة وسنقوم بإحصاء المبلغ النهائي أشعر بشعور جيد وسيكون شعوري أفضل عندما نعرف المبلغ النهائي يمكننا القول إننا نجحنا الرغبة بمعاقبة الأشرار تولد فورة داخلية حيث تشعر بأنك طفل صغير تماما تيجر. هذا ما لدينا أكثر من نصف مليون دولار رائع هكذا تجري الأمور أكثر من نصف مليون دولار إنه نجاح باهر لم أتوقع هذا النجاح أبدا لكن كانت عملية موافقة تجاوزنا منتصف الليل وبحوزتنا ما يقارب نصف المليون دولار نفذنا عملية اعتقال واحدة وصادرنا سيارتين كان يوما طويلا وناجحا أعتقد بأننا دمرنا تلك المنظمة لقد كانت عملية ناجحة جدا لاقت عملية مصادرة الأموال المشبوهة نجاحا باهرا لكن مات توني وكوجك يتقون الاعتقال تجار المخدرات الذين أرسلوا هذا المال في المقام الأول إنها تتلقى المال إنها المسؤولة عن غسيل الأموال لكن هناك من يرسل لها تلك المبالغ إنهم الذين يتصلون بها علينا تحديد هوياتهم فهم من يرسلون المال ومع انطلاقه سريعة قد تكون تلك الفرصة على بعد أيام في جمهورية دومينيكان يستعد عملاء ودارة مكافحة المخدرات كوجك وتوني للانطلاق في قارب سريع مصادر يحمل الكوكاين والهدف استكشاف الشواطئ النائية التي قد يستخدمها القارب السريع الذي يتعقبونه حين يصل إلى هنا الأسبوع المقبل سنتفقد الأماكن التي سمعنا أنها ستستخدم القوارب السريعة لنقل المخدرات والتي تطفو في تلك المنطقة تحديداً. سنتفقد الموقع المحتمل قد يكون أحد هؤلاء الرجال هناك أجل لم أتعلم السباحة قط حاولت ابنتي تعليم ذلك في حوض الأطفال في نهاية الأسبوع لا. كلا لن أقفز في الماء اعتقد انني خائف انني خائف فعلا هيا بنا على مهلك ابطئ, أبطئ من السرعة من فضلك انا اخاف السرعة لو سمحت اهدأ <تصفيق> أنا جالس هنا أفكر بتجار المخدرات الذين يركبون هذه القوارب السريعة من أمريكا الجنوبية ما الغاية؟ يمضون خمسة وعشرين ساعة للقارب السريع رائع هكذا تجري الأمور هذه طريقتنا هذه طريقتنا هكذا نصل إلى مبتغانا بالعرض البطيء أترى كيف نقوم بذلك؟ بهذا الشكل يحتاجون رجلين أو ثلاثة لتحميل المخدرات يميلون إلى استخدام القوارب الطويلة الواسعة والمحركات القوية لتساعدهم على الانطلاق بأقصى سرعة فوق الماء حسنا هنا هنا عجبا انظر حطم قاربي حطمت. حطمت قاربك سنصلحه لاحقا لديهم غطاء بلاستيكي في حال وجود طائرة ما يمكنهم سحب الغطاء ولن يلاحظ أحد الفرق في وضح النهار وفي وسط المحيط ينطلقون في وسط المحيط ولا توجد طريقة لإيقافهم إلا إن عطلنا قاربهم إنها لعبة مطاردة الوضع معقد إذا تجهنا شرقا، ان قطعنا حوالي عشرة كيلومترات أخرى عشرة في ذاك الاتجاه هناك يتجه معظم تجار المخدرات بقواربهم السريعة هل تتخيلون الدخول إلى هناك؟ انظروا إلى شدة الأمواج الآن حين يقوم الرجال بنقل المخدرات إنها مجازفة إنها عمليات مجازفة إنها خطيرة جدا. قد لا يشعر توني بالراحة وسط المياه هنا لكن تربطه علاقة وثيقة بالجزيرة فقد هاجر والده من جمهورية دومينيكان إلى الولايات المتحدة لتوفير حياة كريمة لأبنائهم لكن الجرائم التي عمت شوارع حي ذا برونغز جعلت أمريكا أبعد ما يكون عن النعيم الذي كان يحلمون به حين كنت طفلا أذكر أن المخدرات كانت منتشرة في حينا هناك العديد من الشبان الذين كنت أرتادوا المدرسة الثانوية معهم أصيبوا أو قتلوا أو حكم عليهم ب20 عاما بسبب جرائم القتل لقد أدرك في وقت مبكر أن مكانه بين الصالحين أذكر أن إدارة مكافحة المخدرات داهمت حينا وكان الجميع خائفين منهم كان الجميع يصرخون العملاء الفيدراليون وعندها قلت في نفسي إدارة مكافحة المخدرات هذا ما أريده بعد قضاء عشرة عوام مع شرطة نيويورك انتقل إلى وظيفة أحلامه وجعل والده فخورا به لقد عملا من أجل ذلك كلاهما عملا من أجله وحرصا على أن أختار الطريق الصحيح عند الغساقة بدأوا بتفقد شاطئ مشبوه لتجمع القوارب السريعة قد تكون هذه منطقة معروفة بالنسبة لهم للتوقف وتفريغ الحمولة ولاحقاً قد يكون هناك أحد بانتظارهم سيكون لديهم طاقم هنا. نعم ينتظر وصول شحنة المخدرات إن كان القارب السريع الذي يتعقبونه يتوقف هنا هذا يعني أنهم قطعوا نصف المسافة في السعي لاكتشاف رأس سلسلة التوريد هنا تقوم طائرة تابعة لحماية الجنود والجمارك بتصوير مرحلة أساسية من عملية التوزيع اولا تقوم طائرة صغيرة كولومبية محملة بأطنان من الكوكايين بالهبوط على مدرج فوق شاطئ النائن فورا يقوم الحمالون والشاحنات بتفريغ الحمولة ونقلها إلى أسطول من القوارب السريعة المنتظرة خلال دقائق تكون القوارب السريعة محملة بطن أو اثنين من البضاعة ثم تعبر مصب النهر إلى عرض البحر من هناك يعبرون البحر الكاريبي إلى وجهات كجمهورية دومنيكان لنقل البضاعة من سفينة لأخرى للمستهلكين حول العالم ينطلق الطاقم لمدة يومين أو ثلاثة أيام متواصلة وتتم ملاحقتهم من قبل الشرطة إنها مخاطرة بالفعل في عملنا هذا نراهن على حياتنا مقابل المال تخرج ولا تعلم إن كنت ستعود سندعو هذا الرجل خسي إنه تاجر كوكايين وقائد قارب سريع قام بعدد كبير من الرحلات إلى الشمال وظيفتي هي حراسة المخدرات أتعلم؟ يقول خسين التهديد الأكبر لا يأتي بالضرورة من إدارة مكافحة المخدرات بل من أفراد الطاقم الآخرين ففي أي رحلة على متن القارب يملك كل رجل أسباب لا تحصى ليخشى من زملائه في البحر لا يمكنك الوثوق بأحد فقد يقدمون على قتلك ما يفتقر إليه الأشرار على عكسنا هو الثقة بزملائنا لا يمكنهم الوثوق ببعضهم ولا يفعلون فهم ينقلبون دائما ويخونون بعضهم طوال الوقت يجب أن تكون سريعا لأنه إن لم تكن سريعا سيتم القبض عليك أو الأسوأ من ذلك قد تتعرض للقتل لكن مساحة البحر الكاربي تبلغ أكثر من مليون ونصف المليون كيلومتر مربع ورغم المخاطر ستنجح ثمانية من عشرة يصعب إلقاء القبض على هؤلاء الرجال أثناء تنفيذهم للمهمة يجب أن نحصل على وحدات دعم في الماء والجو وعلى اليابسة الأمر صعب للغاية الفرصة الوحيدة التي تملكها إدارة مكافحة المخدرات للإمساك بالقارب السريع هي بمعرفة موعد ومكان توقفه وبفضل تعقب إحدى المكالمات قد يحصل توني وكوجك على تلك المعلومات امنحونا بعض الوقت تهيئوا وانتظرونا نحن في طريقنا إليكم في طريقنا للإمساك بكم لا مفر من ذلك في اليوم التالي العاملان توني وكوجك من إدارة مكافحة المخدرات على أهبة الاستعداد في مركز القيادة في جمهورية دومينيكان فقاربهما السريع المحمل بالكوكايين في طريق عودته بهذا الاتجاه حسناً، مستعد للانطلاق؟ هل سيرافقني أحد أم ماذا؟ يخطط قائد القارب السريع لبلوغ اليابسة وتسليم شحنة الكوكايين خلال ساعة لقد حددنا المواقع التي سيقومون بإيصال المخدرات إليها أرسلنا رجالنا إلى هناك، سنذهب لمقابلتهم وننتظر شحنة المخدرات حانت اللحظة، التأكيد الأخير يتوجه الفريق إلى شاطئ النائن حيث سينضمون إلى فريق مباغتة دومينيكي من وحدة التحقيقات الحساسة يخطط طاقم القارب السريع لإفراغ الحمولة على قارب النائن حيث سيقوم شركاؤهم بتحميل المخدرات في سيارات تنتظرهم نعلم أنهم مسلحون وأن عددهم حوالي عشرين شخصا لذا إنها مخاطرة كبيرة هيا أيها الرجال يجب أن تسرعوا تحركوا بسرعة هذا كالبحث عن إبرة في كومة قش وفي الظلام خاصة في الظلام كان الموقع نائيا جدا ومضلما. كان مثاليا وهم يعلمون ذلك. لهذا اختاروا هذه المواقع. فهم يعلمون أنها مثالية. حسنا هذه نقطة الانطلاق إنها أشد ظلاما مما توقعت. لنكن حذرين. نعلم أنهم يتواصلون لأننا نتنصت ونعلم كلماتهم. نحن بانتظار المكالمات التي تخبرنا ببدء عملية شحن المخدرات. كشف تعقب المكالمات أن القارب السريع مازال بعيداً عن الشاطئ بانتظار ظهور شركائهم على اليابسة. لا أثر لأي قوارب بعد، لذا سننتظر. أنا أتحرك شوقاً. أين تلك المكالمات؟ تريد الشرطة اعتقال طاقم القارب السريع والمشترين القادمين لاستلام الكوكايين. مع وجود ملايين الدولارات وحرياتهم على المحك قد يقاتل الأشرار للدفاع عن بضاعتهم ما كانت إدارة مكافحة المخدرات ستنجح لولا دعم فريق وحدة التحقيقات الحساسة الدومينيكية لتعزيز قوتهم تم إرسال أربعة جنود من وحدة جيش قريبة سنتوجه إلى أول مدخلين وأنتم ستستعدون للهجوم الفوري إن انقضوا علينا قبل تأمين المخارج سيفترسوننا أحياء كالحيوانات إن رأيتم أي مركبة تخرج أرسلوا لنا إشارة وسنقدم لكم الدعم حين يقوم أولئك المهربون بإصال الشحنات يحاولون أطلق النار على رجال الشرطة عند وصولهم ذلك معروف عنهم ما يقلق توني حاليا هو أن تطلق جماعته النار عليه حين ينطلقون احرص على ان يتفقدوا منطقة تبادل افلاق النيران الكل يعلم انني ارتدي قميص نيويورك يانكيز فكرة ذكية لن يطلق النار علي فجأة انتلقوا اتصالا متعقبا ولم يكن يحمل معلومات منتظرة تعقبنا إحدى المكالمات وفيها يحذر أحدهم زميله من وجود رجال شرطة على مقربة منهم ويطلب منهم عدم قيادة المركبات إلى الشاطئ تم تحذير المشترين ولن يأتوا الفرصة الوحيدة الآن هي الوصول إلى القارب والطاقم قبل أن يعيدوا تحميل الكوكايين ويعودوا إلى البحر لهذا السبب نتحرك فورا علينا الذهاب. يحاولون الفرار يحاولون الفرار هيا بسرعة إنهم يحاولون الفرار إنهم يحاولون الفرار هيا بسرعة تحركوا بسرعة بعد أن قطعوا الغابة وقعت أنظارهم على الهدف للمرة الأولى القارب السريع لا يزال هناك على بعد ثمانية عشر مترا من الشاطئ بعد ظهور مروحية الشرطة عامت الفوضى بين أفراد الطاقم إنهم يقفزون في الماء مروا وقفزوا في الماء أجل إنهم يأخذون المخدرات إلى الماء بدأت عملية البحث عن الأشرار حين وصلنا إلى الشاطئ انتابتنا فورة أدرنالين. كان رجال يصرخون إنهم في الماء إنهم في الماء توجهنا إلى الماء ولم نرى شيئا وكنا نقف هناك ننتظر لا مجال لمعرفة ما إذا كان طاقم القارب السريع توجه إلى البحر أو أنهم يحاولون التسلل إلى الشاطئ أترى شيئا؟ سمعت شيئا؟ سمعت شيئا أيضا أهو صرصار الليل؟ لا ليس صرصار الليل ليس كذلك يا صاح بات من الواضح أن طاقم القارب السريع يختبئ في الغابة سمعت شيئا يا رجل وهم على الأغلب مسلحون وخطيرون سمعت صوت عطاس ألا توجد لدينا كلاب بوليسية هنا؟ كان أول من رأاهم وقال أظنهم هناك بعد عشر دقائق عصيبة من البحث تم اعتقال طاقم القارب بشكل سلمي يحملون الجنسية الفنزولية منهكين عطشة وغير مسلحين حاول الرجال الفرار حفاة الأقدام فوق المرجان وأصيب بجراح بليغة المشكلة الآن أن القارب السريع فارغ ولا وجود للكوكايين. بدأنا نتساءل أين المخدرات ثم صرخ أحد الرجال ماذا شيء؟ تعال إلى هنا هاي تعالوا إلى هنا أحسنتم عملا كانت تحت أقدامكم محاولة ناجحة هذا ما نتحدث عنه، انظروا لهذا ابحثوا في كامل المنطقة عجبا فتشوا المنطقة انظروا إلى هذه الكمية تعالوا إلى هنا فتشوا هنا هناك رزم كثيرة لدينا الكثير منها إنها الرزم التي تركها وراءهم أظنه عذرا جيدا لتناول الشراب انظر إلى حجم هذه الرزم صادرنا كمية كبيرة هذا أفضل من العثور على الذهب هذا أشبه بأن يعثر الأطفال على أثمن هدية تحت شجرة الميلاد كل رزمة تزن ثلاثين كيلو جراماً. ولدينا ثماني وأربعون رزمة احسب المجموع فأنا فاشل في الحساب من المنظر العام يبدو أنهم صادوا أكثر من طن من الكوكايين الكولومبية هناك أكثر من ألف كيلو هناك طن لدينا بلا شك طن من الكوكايين هنا من عثر على المخدرات؟ من عثر عليها؟ ذلك الرجل هناك من عثر عليها؟ أنا بارع في شيء ما على الأقل كاشف مخدرات كاشف مخدرات انظروا إلى هذا كان يمكنك التغلب عليه أليس كذلك؟ سرعان ما تحولت معنوياتهم العالية إلى صدمة وصلتهم إخبارية جديدة تفيد بأنهم كانوا مراقبين قاموا بالتنصط على مكالمة تفيد بأن أحد رجال رئيس العصابة الذي كان موجوداً كان يراقبنا أثناء تواجدنا هناك هناك فرد طليق في مكان قريب قد يكون مسلحاً ويقوم بإرسال المعلومات لكبار تجار المخدرات هناك شخص يراقبنا الآن ويجري اتصالاته إنهم يراقبوننا أثناء إخراج هذه الرزم سنطلب من المروحية الارتفاع وإنارة المكان لنجري مسحا كاملا للمنطقة إنه موقع الناء والظلام حالك لذا يسهل على أي شخص الاختباء وهذا ليس في صالحنا فهناك من يعلم بمكاننا ويعلم من نكون ونحن لا نعلم مكانهم ومن يكونون لذا لا شك أن ذلك الشخص كان متواجدا هناك ويراقبنا ولم نتمكن من رؤيته حاولنا ولم نتمكن من العثور عليه ثم تحولت الصدمة إلى قنوط قال لابد أنه لواشي أخبرني شيئا قام الرجل بوصف مكاننا بالتحديد وقال إنه طرح علي ألف سؤال يبدو أن الشخص الذي ينقل المعلومات عبر الهاتف هو أحد الجنود المحليين الذين انضموا إليهم قبل الهجوم أحد الضباط كان مرسلا من قبل رئيس العصابة للاستعلام عن حقيقة ما يجري بخصوص المخدرات وغيرها قام رئيس العصابة بإرسال هذا الجاسوس للاستعلام عن وضعنا وعن ما نعرفه وما كنا نفعله وما هي خطتنا التالية أجبرهم أفراد الفريق على تسليم هواتفهم الخلوية حسناً، قفوا في خط مستقيم وأفرغوا جيوبكم حسناً، إنهم يحاولون تحديد هوية الواشي وهذا ما يقومون به الآن باعتماد أسلوب الإقصاء والاستبعاد هذا ما يقومون به حالياً هكذا تسير الأمور؟ هذا محبط حتى بعد مصادرة الهواتف الخلوية لم تتوصل إدارة مكافحة المخدرات إلى هوية الخائن هذا أشبه بصب الماء في كوب مكسور هذا هو شعورنا حين يتأثر سير التحقيق بسبب الفساد تسعة عشر لا بد من وجود تفاحة متعفنة في صندوق التفاح هذا لا يؤثر على باقي الكمية تنتهي الليلة دون حل للغز هذا القارب الذي استخدموه لنقل كمية الكوكايين إلى هنا من كولومبيا لو حاولوا الفرار لما أمسكنا بهم مطلقا كلا إنه يعمل بثلاثة محركات وبقوة 250 حصانا لكل منها أصاب أفراد إدارة مكافحة المخدرات في إيقاف هذا القارب السريع كما أن الحظ حالفهم بات واضحا الآن لماذا لم يعد أفراد العصابة إلى البحر بعد وصول الشرطة لقد نفد منهم الوقود وبقي معهم كمية محدودة لهذا السبب كانوا ينتظرون فقد قرروا الانتظار حتى يعود أحدهم بالمزيد من الوقود لكننا قطعنا عليهم الطريق كانت عملية موفقة عملية اعتقال طاقم القارب السريع على أهم في تاريخ جمهورية الدومينيكان إنه نجاح لأمريكا والإدارة مكافحة المخدرات هذا الصباح استحقوا الاحتفال بانتصارهم لكن غدا ستستأنف الحرب يمكننا مصادرة كل الأموال والمخدرات حول العالم لكنهم يعودون لأعمالهم من جديد حرب المخدرات هذه لن تنتهي علينا محاربة المحربين فهم لن يتوقفوا أبدا سنقدمهم للعدالة وهذا الجزء الأصعب في عملنا لكن إدارة مكافحة المخدرات بارعة في ذلك